بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه نحمده ولا نحصي ثناء عليه هو أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لله عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا بركة هذه الأيام الفاضلة وأن يجعلنا فيها من المقبولين اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أنت العفو الذي يحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا ونقر لك بضعفنا وقصورنا وتقصيرنا وننيب إليك ونتوكل عليك فاجعلنا في ذلك من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأخ الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الجيل من أجيال المسلمين عليه رسالة ضخمة غاية الضخامة لأن الأجيال التي سبقته منذ مئات السنين وعبر هذه المئات من السنين فرطت وضعة وتواننت فإنتكصددين شيئا فشيئا. ذهب اليار المسلمين وذهب الشريعة الإسلام وأصبح أجال الإسلام ترب على غير الإسلام وأصبح المجتمعة المجتمات تت ضلالات ووتث ان حافة. ولا يكاد أهل الدين يستطيعون أن ييقف أمام هذا السيل الجعرف وأصبح فوق هذا كله أهل الدين لا يكنون من أن يرفع بذلك صوتا وإنرفع صوتا فلا بد أن يكون صوتا معبا صوتا ييقصر على بعض الدين دون بعده لذلك هذا الجيل وقد جعل الله تبارك وتعالى عليه مهمة أن ينهض بالإسلام كله أن يعيد الدين واقعا إلى واقع الحياة وإلى أرض الحياة أصبح هذا الدين لا بد ولا يمكن أن يكون أقل من أن يكون من أصحاب العزمات الصادقة ويا إخواني الله عز وجل وعلى لا يغير الناس لمجرد أن أفكارهم تغيررت هذه خطو وهي أساس تغير السلوك أساس يعني تغير الفكر أساس لتغير السلوك ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسِهم حتى يدخُل إلى دوداخلأَفسهم فعملون فيها ت أو فعملوا فيها بالتغير وأإصلاح وإقامة النفس على مقظى شع الله عز وجل ودئما أقول لنفس والإخواان هذا الجيل عليه يوم القيامة مصبة ضخمة جدا اسمها هذا الجيل بالذات الذي يعيش الآن تسلم مجتمات المسلمين صحيح فرفة صحيح مضيع صحيح مجنبة للشريعة الإسلامية وأعملها فيواقع الحيااب. لكن هذا الجيل تسلما الأرض المسلمة وفيها صحوة إسلامية. سأكرل هذه العبارة لأنها المفتاح. تسل هذه البلاد وفيها صحوات الإسلامية قيل هي الصحوة المبارك وهي داية القرن الرابع عشر الهجرري، وهي صحوة ينطبق عليها قول الله تعالى عن الأجيال التي سبقتنا وعن الجيل الذي جئنا فيه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالذين ارتدوا عن دينهم فلم يقوموا عليه ولم يحرسوه ولم يحفظوه جاء بدلا منهم جيل يحب الله ويحبه الله يحبهم ويحبون أعزة على الكافرين أذلة على, الك... أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم لكن المصيبة التي أقصدها أن أجيالنا عندما تسلمت الأرض وفيها صحوة إسلامية كانت هذه الصحوة تقتضي أو هذا هو الذي كان وحدث كنا نسائل مجتمعاتنا أين أنت من الإسلام أين تطبيقكم لشريعة الله أين قيامكم على, على شريعة الله عز وجل ولكن الذي حدث أن خصوم الإسلام لا يعملون كما نعمل نحن نحن مبما نعمل بعاطفة باندفاع طبيعي بغير تعقل بغير تدبر وهذا مخالف لمنهج الله لا بد أن نتدبر وأن نخطط لدعوتنا إنما هم يقومون بهندسة مناوأة الإسلام بهندسة الهجوم على الإسلام بهندسة معالجة الصحوة فهم فجؤوا بوحش كاسر وقوة هائلة تنبت من أرض المسلمين تدعو إلى الإسلام وتنادي بعودة الناس إلى دين الله عز وجل فكان منهم أنهم بدأوا كما أقول يهندسون يهندسوا كما نقول واجلسون لكي يفكروا ولكي يتدبروا ولكي يضعوا الخطط فوضعوا خططا لمعالجة الصحوة الإسلامية كيف نوجهها؟ مذقة أخرى كيف نصرفها عن هد فيها كيف ننشغلها بنفسها كيف نروظ فتواتها كيف نصرفها عن الوحة وع التجم وأبر عشرات السنين أنا أتكلم الآن عن وقت ربما زدة عن الأربين سنة عبر عشرات السنين بدأ التغيط مرة بالقااهر مرة بالؤم والدههااء مرة بالعطائ والإغداق م مرة, مرة بمالجة صنف من الناس بغير ما يعلجب به صف آخر المهم وفال فرغة الصحة الإسلامية والفتوة الإسلامية والنهظة الإسلامية. و الكان الإسلامي أناش اناب الحاد ثم التي التيار نظر كلمة التيار الإسلامي كيفرغة من سدادهه ومن يعني توجهه نحو الغية والمخصص. ليس منا هذا أن التيار الإسلامي كان في هذا الوقت رااشدا الرجدد التب لكنانه كان آخردا في الرجدد. كان يعمل على التعلم لكن واجهته كما أقول تلك المخططات هذه المخططات لها سلف من قريش ومن الكفار الأوائل الذين واجهوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يواجهونها بالتخطيط وأنتم تعرفون اجتماعات دار الندوة اللي هو برلمان قريش اللي هو مجلس النواب مجلس الشورى مجلس الشعب مجلس الأمة القراشي انهم كانوا يجتمعون ويفكرون ماذا نقول كيف نفعل طب نجيب مغنيات طب نلقي شبهات طب نضرب ده, طب نهجر ده, طب نعذب هؤلاء طب نقتل هؤلاء نمنع هؤلاء نحاصر هؤلاء لا نطعمهم لا نبيع لا نشتري طب لا نعطيهم اكثر يعني المخططات امر من سنن الكائدين للإسلام المصيبة الكبيرة أنه كان من أثر هذا وأنا أتكلم إلى كل مسلم حتى بسطاء المسلمين لأنهم سيقفون عراتا بين يدي الله يوم الرجفة ويوم الفزع الأكبر يسألون عن هذا الكلام لن يكون من المعاذير أن دي بيعت لمون ولا أن دا كالناس في الشارع ولا أن دا فلح في الغيط ولا أن دا عمل في المصنع هذا الكلام على كل مسلم أن يفهمه أن ييفقاه لأننه سيؤأل عنه يوم القيامة. سييسأل عنه يوم القيامة وسأب لكم كيف وسأقب لكم الليلة ان شاء الله ما هي الأسئلة أو يعني ربما كيفسيكون الحساب لعوام المسلمين عن هذه النقططة يوم الدين. ف كانت التيجة كما أكون لحضراتكم أن هذا الجيل عده مصبة كبيرة وأ وه أنه تسلم الإسلام فارض نفسه على المجتمات كدعاء يعني كل لم ده. يعني تسللم ندين سللمنا ووضععا يقول للحكمم أين أن من الإسلام. ويقول للمفكرين أين أن من الإسلام ويقول للكتاب والصحفين أين أن من الإسلام. ويقول لكل من عنده مكنة الحديث والتأليف والإدارة والحكم أين أنت من الإسلام لكن نتيجة هذا المخطط أصبحنا اليوم ويالى المنصيبة سنسأل عن ذلك أصبحت الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية هي التي تسأل أين أنتم من الديمقراطية أين أنتم من الثقافة العالمية أين أنتم من الاندماجي المجتمات بقعدها أين أنتم من الفكرة الفولانية وصبح المسلمون الذي كان بالأمس أصحاب رساللة يلقونها أصبحاح اليوم يدافعون عن أن رساللتهم لا تمع من هذا الاندياج والتووااء. مع أن رساللة الإسلام في الحقيقة لا تقبل لا تقبل أن تكون في معايشة مع. الزام بالخروج عندين الله لا بد أوللا من ح الفكرة الحكمة فكرة الاسة الفكرة المحوية وه من يستسلم الله ومن يتأب على الله من يطيع الله ومن لا يطيع الله ودئما أقول ان الإبلس لما وقف يطرح على ربه عز وجل سائلته اتات الإليس. ماذا قال؟ قال كلاما فيه منطق الحقيقة قال له يا ربي أنا خير منهم أنا خير من آدف نمرة اتنين خلقتني من, من نار وخلقته من طين خلقته من طين وخلقتني من نار والنار أرقى من الطين وقال له ما كنت لأسجد لمن خلقت طين وقال له كيف وهكذا السؤال هو هل أجابه رب العالمين؟ هل ربنا دخل معاه في حوار حول هذه النقطة؟ الله عز وجل لم يدخل معه مع أن هذا الكلام عندما نتدبره ونتدرسه نحن اليوم في الحقيقة نجد له ردودا وردودا مؤثرة إيمانيا ولكن الله عز وجل لم ييدخل المه لأننه جو أن تتنقش رب العالمين. أن تتقول لن أطيع الله أن تقول سنااقشك في أمريكا لقد أخطأت يرب العالمين. هذا كفر بالله. لذلك نحن, ك... ك... نحن في مصبة أننا تسلمنا ووضععا ونسللم ووضععا آخر. سللمناقوللا يقول أين أنتم من الإسلام. وننسّم وذانسأ سؤاللا عصرا إلا من ننقد أنفسوسنا وسلمنا جيلا يقول بلأين نحن منثقاافة المتمات لهذا أيها الإخوة كان لا بد في السااللة التي يربما يع يعني ساقه الله ع وجل بقدره في القائ الماضي على لساننا وفي مداررسنا كان لا بد أن نقفع بمسألة بنقاات المحدة. هذا الجيل أيها الإخوى شأن المسللمين جميع لا بد أن يعرف. أن المسلمة لم يكللف بأن يقوم بالدين على المتوى الشخصي فقط يعني ليس مكللفا بأن يصلح شخصه وفققا للديني وحسب لا. وإنما المسلم أصلا مكلف برسالة هي رسالة حفظ الدين ومن أجل أن يتأهل وأن يتأسس وأن يكون أهلا للقيام بهذا الدين الله عز وجل كلفه بإصلاح شخصه وإصلاح نفسه ولقد ضربت لحضراتكم أنثلة متعددة عن إنسان صالح في نفسه ولكنه لا يقوم بأمر دينه وورأيت أن كل الأمسلة التي ضربناها مسلة مبحك تثير السخرية هو الضح وتجعل الإنسان يشهر بال... يعني بالمللهاء بال... يعني على سبيل المثال لا أرائيت لو أن حفضإابني على أن ييدرس الابتدي والعدداد والساناوي وييدخل الجامعة وتثوق في كلغ الطب يخررج الأول. ويعين أستاذا في كلية الطب ويدرس الماجستير والدكتوراه والأبحاث وما إلى ذلك ثم بعد أن اكتمل علمه الطبي بقدر المتاح وأصبح طبيبا فذا أخذته وأجلسته في البيت لا عيادة ولا مستشفى ولا تدريس ولا أبحاث هذه السخرية أمار أنت بتعلم الطب وتنفق مئات الألوف من الأساس أموالوا تؤطيه كل هذا الوقت من أجلي أن يقوم برسالة يعلم طلب يعلج مرض يصبح إنما ليغصيرة لا شيء فماذا أفاادت مهاره. الإسلام يقول للمسللم لا بد من الصلاة لأنها عمااد الدين و لأننها مستح الجن لا بد من الصياام لا بد من الذكات لا بد لا بد لا بد ولكن هذا لتأسسس لتتكون لك رسلتته. فإذا ما أخذ الإنسان هذه الأمور وبقي بغير رساللة. القرآن انتاء بالنصوس والسنة انتعة بالنصص التي تنكل به هذاذا المسلم المص المذك الحاج الصم والسنة متت بهذا بالنصوس التي تندده به لأنه أصبح إنسانا يستمل قوت واحد يتخل تمرين يصير. من أ يعني يرفع أثقل آ أكثر مما يرفعها بط الررف الأسقال في العالم ثم لا ييدخل أي بطوللة هذا الإنسان لا يساوي شيئا. والذلك جاء في الإسلام في حقيقة الأمر في القرآن وفي السنة نصصا تقول للعبددي تقول تندد بالعبددي عني مثللا في مسألة الهجرة الهجرة عندما يقول الله تعالى لهم وهم يموتون وهم يحتضرون إلا هم أسلموا وصلوا وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم ماتوا ولم يتركوا مكة إلى المدينة من أجل إقامة الدين قالت لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الله يعني أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأعبد ربنا وأطيع الله وأوحده وا وا وا وا وا ويكون حسابي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ويقول الله نتيجة لهذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه هذا الصن يقول فمأواهم جهنم الله ثم يقول عندما يجدوني لا أتحرك يقول إلا تنفروا مع إنكم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا إلا تتحركوا مع الدين حركته ويقول الله تعالى في آية لافتة في سورة الحديد وأنزلنا الحديد الحديد اللي بيعمل طيارات وذبابات وصواريخ ويعمل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز يعني ليعلم الله من ينصره من المؤمنين أنزل مش القرآن أنزل مش السن أنزلش الفضائل الأعممال مش ونما أنزل الحديدة لتصنع البأس الذي يقاارع بعضه بعضضا لعلم الله من من عباده الذي ينصره وورس له بالغيب ويقوم بالسلاح في حيا الناس كذلك عندما تنظرون إلى الآيات التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون في الواقع أن المسلمين لو بقوا زينا النهاردة كانت العملية ما كانش فيها أي مشكلة أبدا إطلاقا, إطلاقاً. المشركون قالوا يا محمد أعبد ربك زي ما أنت عايز وخلي الناس تؤمن معك كما تريد إحنا كل الذي نريده منك فقط شيء واحد ألا تتعرض لنظمنا بسوء ألا تتعرض لنظمنا المالية والاقتصادية ألا تسفه عقولنا ألا تتعرض لآلهتنا إنما ده إحنا كمان مستعدين نعبد إلهك سنة إحنا هنعبد رب العالمين الرحمن هنصلي كده سنة وإن نرجع نعبد آلهتنا إحنا السنة اللي بعدها ولكن الإسلام رفض ذلك لماذا؟ للنقطة الغائبة عن اليوم التي لا نعرفها اللي هي قول الله تعالى إنه ما أرسل هذا الدين من أجل هذا الالتباس وإنما أنزله من أجل الوضوح يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لغرض واضح محدد ليظهره على الدين كله ولا يبقىدين أي نظام من الأنظمة لاقتصاضية ولا السيااسه معنى كلمة الددين احن شرحناها من قبل مرارا وبن أنه تأذ من النظم العقيدةة إلى نظم العبااد إلى نظم الحياتي كلها مالية واجتماعية وسياسية تصايع كل أن عن نظم الدين هو الحيمة على الحياة هي الدين هو إدارة الحياة. فيقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليكون ظاهرا منتصرا ليظهره أي لينصره وليمكنه على الدين كله يا جماعة هذه الآية واضحة جدا نقية جدا وآية نزلت على النبي وهو في مكة ومعها قوله لعمه الذي قال له يا ابن يا حبيبي أبقي علي وعلى نفسك لحنا قريشة تقطعنا أبو طالب بيقوله كده يقول له يا محمد يا ابن أخي أبقي علي أبقي علي وعلى نفسك الناس بيقوله لك هتب أنت الرئيس والملك والسلطان سنجمع لك من المال حتى تصير أغنى شخص وسنجعل لك من السلطان حتى تصير ملكا علينا وتكون السيدة علينا ونعبد إلهك سنة ونعمل كل شيء النهاردة هذا الكلام لو عرض على نوعية الأفهام التي تظن الإسلام هو مجرد الطبطبة وعدم إقامة الدين في الحياة ستغتر به طب أنت عايزي أكتر من كده ده أوباما خد مسلمة مستشارة له يا سلام ويصفق العالم لأنه أخذ مسلمة في مجلسه الاستشاري وه وهذا الكلام قش عرضت ما هو اأكثر من لقد عرض الكفرار على النبي عليه صة والسلام ما هو اأكثر بكثير أل حنا مف النعب ذربنا ونؤمن أنه لا إها إ الله وأن محمد الررسول الله صلي ص وم ساان على طول وهننسبآ تنا كلية كل الذي نطلبه منك شيء واحد وهن أقول النبنا كان في ظال المبين وهنقول الجنة حق وهنقول كل ما تقول تسليم كامل كامل إنما كل الذي نطلبه منك شيء واحد فقط هو أن بعدك إن شاء الله بعد عمر طويل ربنا يديك الصحة والعمر بعد ما تموت تكون ال ال ال الولاية لنا يعني يكون لنا الأمر من بعدك قال لهم لا الأمر لله يضعه حيث أشاء أنتوا تدخلوا عبيد تدخلوا مستجيبين ملتزمين لا شروط لكم الا العبودية وانا كنت اتعجب عندما اقرأ هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام في حواره مع هذا الفصيل كان محتاجا جدا ده كان عام يعني هو عرض عليهم هذا الكلام في عام اسمه عام الوفود النبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه قتله وعب طالب مات وخديجة ماتت وقوته والتعذيب والبطش والتنكين وناس جايين يقولوله نحن أصحاب السيف ونحن أصحاب المنع وسقف معك ولم يطلك أ أحد وسؤمن بكل شيء نسلمه بكل شيء وكل ما هو مطوب أن يكون لنا الأمر بعدا فنبي عليه الصة والسلام قال الأمر للله يضعه حيف يشاء ورج عليه يعدذبه ليكلله وليطهذ أصحابه ليضرب ؤما ولي حقااق الحق ذا. قال لعمه لما عرض عليه ذلك قال له يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أدخل الجنة ما تركته حتى يظهره الله حتى يقوم نصر للدين فرسالة الإسلام ليس أني أجيب ولد لابس سلسلة وبيصحب بنته ويشرب مخدرات ودخل المسجد وانتهى الامر عند هذا الحد وقول والله لقد بلغت الدعوة هذه ليس اسمها الدعوة هذه هي المقدمات الضرورية الهامة للدعوة أو حد يترجم هذا الكلام مع الاسف بالافهام الموجودة الى انه تهوين من امره الصلاة ولا الزكاة ولا الطاعة ولا هجر المعاصي ولا دعوة الناس الوضوء والصلاة والمساجد ولا حركة الدعاء في المساجد ولا إخواننا اللي بيخرجوا في جماعات الدعوة والتبليغ ولا اللي بيتكلموا في التلفزيونات ولا اللي بيحاولوا يدعو الناس والشباب إلى الصالحات اوى حد يتصور هذا شيء هاي ولا قليل إنما المصيبة أن أقول إن هذا هو المنتهى وأقول هكذا تحقق هيا دي الدعوة ولا بلاش هذه هي المصيبة لما أقول هذا الكلام أرجوكم ليس يعني بلاش الظلم الذي يقول الله هي دي دعوة تمنع من قاد الدعوة التي توجه إلى الجالسين في المقاهي والجالسين على أمام طوابير السينما وأمام التلفزيونات التي توجه إلى هذا الصنف هي الدعوة التي تدخل الناس إلى الإسلام ولكن لا يقصد أن يدخلوا إلى الإسلام الذي هو التزام لأشخاصهم وإنما لا بد أن يدخلوا من أن ينتقلوا إلى جندية الدين هذا هذه هي النصوص أنا لا أتكلم معكم كما ترون بكلام من عند نفسي وإنما هي آيات وأحاديث وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا كنت كافر أعبد الأصنام وكنت مشركا وكنت يعني من أضل الناس وأشرب الخمور وأقع في الزنا وأفعل كل شيء وأنا الآن أصدقك وأؤمن بك وومعد بل وأريد وجد لأقول أشهد أن لا إله إلا الله إها إ الله وأاشد أن محمد رسول الله وأ القرآن صحيح وليصللي وقوم أكون و ووووو... لكن بس بلنش حكاية إن انا أقوم بأمر الدين يعني أقوم بأمر الدين دي مسألة خليك نفس أصللي قو سامع يعني ايم ف النبي عليه الصلاة ووس رفضظ أفض رفض أن يدخله في الإسلام. قال له لا روح طبعا هذه تعبيراتي سأقول لكم الحديث الآن إنما قال له لا وانصرف الرجل من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفض النبي أن يبايعه باعة الإسلام وأن يعتبره داخلا في الإسلام وذهب ليبيت في بيته هذا الرجل ذهب ليبيت في بيته كافرا يبدأ في فراشه بالليل كافر ولو قبض دخل النار ويأتي اليوم التالي ويأتي متحرقا جوا نار يا جماعة أنا مسلم ويعرض على النبي والنبي يرفضه ثلاثة أيام حتى جاء وأقر بالجهاد وبالزكاة اللي هو كان رفضهم قال له يعني أدفع فلوس بقى في سبيل الله وجاهد في سبيل الله والكلام ده أنا مش مستعد له فيا إخواني الآيات التي تقول حتى يظهره الله والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول حتى يظهره الله وهذه الآيات التي تندد بمسلم تندد بمسلم حتى ياخد مش تندد بمن ترك الهجرة ومن ترك الجهادة تندد حتى بمن لم يعلم الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم لا يعلم أوام جي نههم ولا يفّهنا أوام جيرا نههم أو لا أعاجل النهم بالعقوبة في الدنيا ولا يعدذب النهم الله يوم القيامة عذاب من الله يوم القيامة لممسلم مو واحدد مصّ اللي لأن لا يقوم بواجب الدين المتمسل في نقل العلم إلى غير سبحن الله. يقول الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ومن ضمنها يسلط الله عليهم عذابا يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوه فنا عندي دين من ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هدد بالعذاب الشديد يوم القيامة ومن ترك التعليم والتعلم هدد بالعذاب ومن ترك الهجرة أيام كانت الهجرة مفروضة على المسلمين هدد بالعذاب ومن ترك الجهاد هدد بالعذاب ومن ترك الدعوة هدد بالعذاب من أين أتى المسلمون أن رسالتهم هي لالتزامهم الشخصي دون أن يشعروا بهذا؟ بل قد ورد عن يوم القيامة إن النبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ يوم القيامة وهو يسقي أمته بيده الشريفة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله ألا يحرمنا ذلك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يفاجأ بأن الملائكة تخرج وكل ملك في يده مطرقة ضخمة لو نزلت على اهل الارض كلهم لصعقتهم يضربون اصنافا من الامة المحمدية يضربون اصنافا من الامة الموحدة المحمدية شوفنا باستخدم الالفاظ التي لها اثر عاطفي في قلوبنا الموحدين المؤمنين الصالحين المسلمين الملائكة تضرب الموحدين الصالحين المؤمنين الان ف النبي عليه الصلاات والسلام ييترك السقي ويقول أمتي فلملائك تقول له إنك لا تدري ماذا حدث بعدك الخمر التي تكتاء حرام عاد حللا والرببا الذي تكت حرام عادحللا والأري والشوااط والفساد والولحاف و فجر أاحكام الشريعة فقول النبي الذي هو رحمة المذا يقول صحقا لم. يا الله سحقا لموحدين مؤمنين مصلين مزكين لأنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تنتقض به عرى الإسلام فيقول سحقا لهم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم اللي هو ما قاله عيسى بن مريم أقول ما قاله العبد الصالح عيسى بن مريم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 خان فدينين الله ورجعت عنه وأإحرفة وذااقت عنه ييننظر إليهم فيرى أنهم جازوا كل حد وذلك فإهم فإه لا ينشغل بههم ويقول هذا الكلام. بعد هذا أيها الإخو لا نستطيع ببحال من الأحوال. أن تصور وأن أقول هذا الكلام أنف صّوح في أمة. فتصور أنها تجلس لتسمع عن ما قلناه بالأمس مثلا عن ليلة النصف من شعبان لتصلي ولتصوم هو إحنا يا إخواني ليس مهمتنا أن نقول للناس صلوا فقط مع أن أنا بقول هذا الكلام وأنا مطمئن أني جلست بالأمس ساعة كاملة أحدث حضراتكم في قيام ليلة النصف من شعبان وفي صيام شعبان وفي الاستعداد بالطاعات لكن من قال إن الدعوة أن, أن يقص طريق الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أسلم وقاتل وقتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لأنه لم يكن عنده وقت ليذنب أو ليعصي نحن لا بد أنعرف رساللتنا أمما أن, أن يتسل الجيل دعوة الله عزد وجل ذااهرة وأن يسلها خفيضة أو ما إلى ذلك ليس هناك لا بد أن نذرك الفارقة بين بين مؤمن ومؤمن يعني أنا عندما أرى أببكنا الصّيق يجههر بالحقق وإنسان آخر يمشي كتفيا بإمان العززة بالإيمان وإظهار الإيمان. لذ أيها الإخوى لا بد أن علم أن طريقنا مع الله عذ وجل هو طريق النوض بالدين كاملا. صحيح هذا الكلام لا بد أن يؤسس على الصلاات والطهر والعبااد. لا بد أن يؤسس على القلب السليم لا بد أن يؤسس على ال الدعااء والذكر ووعلى الصياام ووعلى. وعلى العبادات لا بد أن يؤسس على وصل الأرحام وعلى التخلص من المعاصي على التزام طاعة الله ولكن لا بد أيضا أن نفهم أن هذا لا يكون من أجل أن يكون هذا هو الحد الأعلى الذي يقف عنده المسلم وإنما لا بد على كل مسلم من أن تكون له رسالة ومن أن تكون له وظيفة لدينه لا لشخصه فقط وإنما لدينه ويسألني أو يعني بلاش يسألني يارد دائما هذا السؤال لأنه قد يسألني البعض وقد يسأل غيري طب يعني المطلوب نعمل إيه يا إخواني عملنا واضح محدد وحيد عمل هذا الجيل في سبيل الله عمل وحيد واضح محدد عمل وحيد واضح محدد ليس ملتبس ولا نتررك الناس لا ننجعل لا, لا نحس الناس ثم لا نقول لهما هو ال الطيق. المسألةكآسذ منته البسااطة. وإنما أقول هذا لأترك هذا الدين في أعنااق كل سل من يسمع يعرف رسالة ليتررك الععلماء والدععاات وومشايقنا وأسااسلتنا أممة الإسلام تعرف طريقها. لكي لا نكون قد كتمنا أو فرطنا أو ضيعنا حتى لو طالت الحياة عشرات السنين كل إنسان يعلم ماذا عليه عمل وحيد واضح محدد مسدد إيه المشكلة المشكلة كالآتي بالأمس زمان كان الناس كفارا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فآمنوا وأسلموا فأصبح الناس كفار ومسلمين وأصبح المسلمون يقومون بما يفرضه الإسلام عليه خلاص بس ده كان زمان كل سنوات الطيبين هذا كان زمان هنفضل عيشين نحكي للناس حواديث وحكاوي كما أفعل أنا وكما يفعل كل الدعاة والعلماء أمنع ترجم الأمر كان زمان ما إيه اللي جد اللي جد آية قالت إن الشيطان سيمد يده في هذه الأمة اللي احنا قلنا كفار ومسلمين سيمد يده إلى المسلمين يسرق منهم وينتقص منهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فبعض الناس سيترك الرباط للدين وبعض الناس سيغادر حياض الإيمان وسيترك المرابطة للدين فصبح الناس اليوم مش معسكرين أصبح معسكرات ثلاثلاة بلأأكثر لكن خلينا نبصل المسألة أصبح معسكرات ثلاثلاة. كفار مناويين للدين وكله مؤمنة صالحة تريد الإسلام. وتبكي على ما يقع المسلمين من الألا. وتعمل وتريد يع يريد لو أّرفة الطيق أن تفعل. وأصبحت هناك خارج الكتلة الإسلامية كتلة المسلمين المحبين للدين مسلمين كتير جدا في الأمة الإسلامية يقدروا بمئات الملايين نحن مش بنتكلم عن عدد قليل نحن نتكلم عن عدد ضخم جدا من المسلمين أنتوا عارفين أنه هم مغيبين مغيبين تماما وأنتوا عارفين أصنافهم وأنتم ترونهم مسلم لا يفكر أصلا أن عليه واجبا للإسلام بالعكس مش واخد باله مسلم بل ده غير المسلمين اللي اسموهم مسلم لكنهم يعادون الاسلام ويكتبون كلاما ضد الاسلام ويقولون كلاما ضد الاسلام وهم عملاء لاعداء الاسلام وهم يحاربون الاسلام انما وفي ناس مش مغيبين في ناس ملهيين اما في اشغالهم مش قادرين يفوقوا بيشترى الصبح وليل ويرجع يأكل لقمة وينام عشان يصحب ويشتغل وي... وهكذا ومنهم من هو غارق في حب بنت الجيران وصحبته في النادي وزملته في الجامعة ومنهم من هو غير مش موجود خالص مخه مش هنا لا يشعر انه مسؤول اصلا عن دين الله ولا انه الدين ده تابعه في شيء كفاية انه يقوم باموره الله اصبح عندنا المسلمون كتلة قليلة يعني قليلة محبة لعودة الدين وهذه الكتلة القليلة من ضمنهم معظمهم معظم الكتلة القليلة صفاتهم لا تقوم به مش أقوياء كفاية عند أول فتنة يرجعوا بيحبوا الإسلام وصادقين في هذا لكن لا يقومون لصلاة الفجر وربما يفوتون الصلوات ويضيعونه يبقى دول برضو ما, ما نقدرش نترك عليهم ما نقدرش نحتبهم لأن أولاء لم يتحفقق أصللا أصللا بصفات الإيمان التي تجعلهم يقومون به هذاذا الدين. ف أنا عندي المسلمون لق الحسين دين ك قليلة من المسلمين. والمنهم عنهم صفاتكنهم من القياام دين تللة قلة وبقيية المسلمين إ غاف وإمما له وإما مغيب وإم مشينا وإمما ضل الإسلام. وإما عنده بعض الأفكار كفيلة بأنها تخرجه كلياتا يعني واحدة مثلا تقول لها الحجاب تقول ربنا رب قلوب وأنا قلبي حلو ومش هتحجب طول عمري خلاص واحد تقول له الصلاة يقول لك الصلاة يعني هو على كل حال ربنا عارف اللي في القلوب يعني هذه الفئة تحول, تحول الأمر خلوا خلو بالكواب أعملوا معروف إلى مسألة في منتهى الوضوح أن أصبحت عندي كتلة من المسلمين تشعروا بالإسلام وكتلة ضخمة جدا من المسلمين مغيبة الذين يشعرون بالإسلام واللي منهم قادرين دول أوليرين مش كفاية سمعين الكلمة بقول ليسوا كفاية اللي سماها العلماء حد الاستطاعة حد الاستطاعة كلمة السر في تدرج العمل الإسلامي كلمة حد الاستطاعة لا الناس المححببي للإسلام أصبححب المساجد والدععوى والعمل والجهاد واله هاؤلي ها ها ها ها ها ها ليس كفية ليس كفية لا يقوم لا يقوم بههم لا تقوم بههم بم للاستطاع لإقامة الإسلام أصبح العمل الوحيد هو محاولة نقل المسلمين من معسكر التغيب والضيااع. إلى معسكر الانتباه وفهم المهمة وفهم الرسالة والعمل لها وبيعة الله عز وجل بيع صادقة على القيام بهذا الواجب أصبح المهم أن من يقف في طابور السينما ليدخل إلى فيلم من الأفلام الإباحية أو أنصاف الإباحية أن أنقله إلى طريقه إلى المسجد وإلى الدعوة وإلى العلم وإلى المسجد أنه يبيت يحلم بنصرة الإسلام هذا هو التحول هذا هو العمل ثم العمل ألف به النقطة رقم به إذا كانت النقطة ألف هي نقل هؤلاء النقطة به أن من ينتقلون معي من كتلة المغيبين إلى كتلة المنتبهين الذين يحلمون بعودة الإسلام فيهم نسبة كبيرة من أصحاب الأماني والأماني لا يقول تيجي وحدة ست طيبة بنت حلال وحدة ست سنة خمسين ستين سنة أعدى في بيتها تكلمها عن مشكلة فلسطين والله وأرى ذلك تخرج من أيديها كل ما فيها من ذهب وتتبرع به للجهاد في سبيل الله هناك وأرى رباتي بيوت يفعلن ذلك عن طيب خاطر ومع ذلك بمجرد أن تنتهي هذه الجلسة هي التي هي صاحبة الغيبة وهي صاحبة النميمة وهي صاحبة الكلام عن الغائبات وهي التي تقصر ربما في صلاة أو تضيع صلاة وهي التي ربما تشتم وهي التي تقطع رحم إذن نحن يعني لم تعد امرأة قائمة بأمر الله تدعو أخواتها في الله والله وال حتى الكبات السنة حتى الصغيررات حتى كل لم ييعود هذا موجدا إلا يب إذاذا أننا نقط ألف نقل المسلمين من معسكر المغّبين إلى معسكر المنتبهين والنقط به هي أن أعمل داخل نفسي انا وداخل معسكري معسكر الطيبين الصالحين في إصلاح هذه الأفس وفيإقامتها على الحق في أن يقوم للله قيااً باللي في صلاهم وفي أن يصوم بال النهار وفي أن ييتصدق من أموالهم وفي أن يينفق من أوقااتهم وفي التحيية في سبيل الله وفي بذل الأمفس في سبيل الله وأن أ قوهم على ذلك وألا يكون مما تستغيقهم الفتن. انته الكلام هود العمل الإسلام. إنما دعوة الناس لل الصلا ف أننا أنبحك إ الترجم هذا الكلام أنه تهين. من دعوة إلى صلاة والتزام وطاعة وترك معاصي والتزام الطعام الصالح والشراب الصالح والملبس الصالح وترك النظر الحرام والدعاء والذكر وقيام الليل وبر الولدين ليست بالعكس أنا أشوفه كم مرة ألتهى أربع أو خمس مرات في هذه الفترة البسيطة لأني أعلم أن من الناس من يأخذ هذا ليتصور أن هذا طريق وهذا طريق آخر أبدا هو نفس الطريق لما أقول أتم ما يريده الله. أ يتم مايت غيااه يعني ييقصده ويجعله غية الإسلام. أن نصفر التي ذكرتها لكم من الآيات ووب الحديث تقول إن ررسلة الناس هي هذه إن رسلة الناس الرجل الأعربي الجلف الذي لا يعرف إلا العنز المعز والخمة والوتد والحبل والصحر والعصية والجممل. على كان يقول ببيبإفم لقد بعثن الله بتعفن الله لللى خرج العباد من عبادة العبااد إلى إيللة ر العبااد رجل الأممي لا يقرأ ولا يكتب و من الأعرااب الأجلاف البد والصحرويين ولكنانه يعرف رسالة ويعرف أنه مكف بأنين يحظ أمة وأنقوم بررسلة على وجه الأرض كلها. نحن أيها الإخوة لا بد أن نفهم هذا وأعه. وإذا كنت أجعل هذا أحد بين وبكم أن يعرف الإنسان طريق فلا بد أن أبها إلى بعض النقاطية بحسب ما يعني ما قد يريد على به الآن. ليس من العقل وه نقاط المستقلة محدة. بنود قائمة بذاتها. دليل الصدق دليل الصدق ليس أن أعمل العمل الإسلامي وأترك جد الحياتة اليوم بخربص في رساللة يخب فيه يعني ليس أن أسهر مثللا وقتا طويلا وأقول أصل الفجر لا ليس أن أعطي وقت لزمالة من غير الصالحين وأقول هذا إن هذا ييعينني أو إنني سأستطيع أن أحصلظ على طاع الله لابد ان لا تكون الحياة دوامتين او دائرتين بيدوروا ضد بعض يقوموا يخبطوا بعض كل شوية يجي خبط وإلا سيستمر الخبط حتى تقع الرأس خلاص واحد من شدة خبطه في الحجر وفي الوعل وفي الحائط سقط مغشيا عليه انما الانسان لابد ان يدير حياته وفق رسالته فيا ايها الاخوة إذا ك نريد أن يكون من الصادقين. رق واحد الآن ما علينا أن فعله. أن نعيد جدلة أي منها. أن نقطصد في نقطصد في آممال الحيااء. نقطصد في آممال الحياةش لازم الملاابس المركاتسيرات الفاره والمبيلات الفاخيرة ولا يلزم السجاد الفاخ والجف ففريات الفاخيرة. لا يلزم أن يعيش الإنسان حياته بالطول وبالعرض وعيز بأزين لفوقي والتحتي حتى لا يزدرياني الناس تلك هي الفتنة من قال إن الدعوة تقوم بأن تتجمل للناس بغير النهي عن التكلف من ثوابت ديننا وإنما نحافظ على الجمال والله جميل يحب الجمال في حدود ما هو متاح لنا وما رزقنا به بدوني بذل وقت لهذا وجهد لهذا وجعله معركة الحياة وإنما نحن نحاول أن معركة لن يزدرينا الناس لن يزدروا دعوتنا إذا وجد وجدونا مقيمين عليها إنما هو أنا علشان أنقل الدعوة لجاري يومي شوفني ركب سيارة آخر موديل وما تكونش سيارة قديمة والله ما بلغت الدعوة أي مبلغ بهذا في يوم من الأيام إطلاقا وإنما بلغت الدعوة بصدق أصحابها إن رزقت يا مرحبا فأظهر نعمة الله عليك وإن لم ترزق ليست معركتك ليس وقتك ليست حياتك ليس بذلك مش ممكن أبدا تقول أنا لازم أدخل ولادي مدارس لغات ولازم ألبس كذا ولازم زوجتي تكون بالطريق الفلاني وفتعيشوا أسير الدنيا بوهم أنك تريد بذلك الآخرة هذا وهم كبير هذا وهم كبير ضيع أجيالا متعاقبة وليس جيلا واحدا أجيال بدأت صادقة صالحة وسرقتها الحياة وانتهت إلى من أنهم من الصاقطين إنما تعرف أن دين الله عز وجل أن تقوم برسالتك لا يلزم أن تعمل عملين وثلاثة في اليوم وإنما الذي يلزم أن تنبه من حولك مين اللي بيلومك على قلة النافقة زوجتك استصحب ايمانها قل لها نحن في كذا انتو عارفين الزوجات يتشاجرن مع ازواجهن على النافق ليه لانهم شايفين ان ازواجهم مهتمين بالدنيا ولا يقدمون النافق انما لو وجدت ان زوجها صاحب رسالة ستفهم. ستفهم ان هذا في المسجد يدعو الى الله وانه يجاهد وانه يتعلم وانه يعمل وان عليها هي ان تعمل بين النافق بناتجننسها وبين الصغيات ترب وب ستحول البيت إلى بيت الررسلة. أنا أعرف بيوت ما في ع 10 سنتمة إلا فتح غرف للرجال وغرف للنساء والأطفال العبون في غرفةثالة والمضغ شغال في عدداد مشروبات بيوت تعمل للرسلة تنام وتستيقظ للفجر. أعرف أسرا تنزل بكاامها الزوج والزوجة والأبناء جميع. ينزلون إلى المسجد في صلاة الفجر وأعرف مجتمعات بال... ب... ب... بال... صحيح المرأة ممكن تصلي في البيت لكنهم ينشئون روحا ولذلك رقم اثنين في هذا إذا كنت أقول جدوى الحياة رقم اثنين في هذا أن تستصحب كل من حولك لا تكن أنت استثناء من مجتمعك ما يبقاش الأب والأم بيقولوا الوقت ده بينزل الساعة أربعة خمسة صبح يروح فين المزجدئي والضمة والأحوال الأمننية والظروف الجوية والمشعرف إه الحياتية لا بد أن يذوق والالد منك كلمة تحي إمانانه والأم كذلك لا بد أن يذوق المجتمع الأمراددي المدخل الإماار لمعمول بالرخام والمزييك والليوللي والمرايات والنفرات لماذا لا تعلق عليه بد الإعلانات تاتفع فلوس الصياة فع فلوس المصعد. ماذا لا تعلق عليه أحدث لا فتل النظر تووق الناس من غفلاتهم ووقص يعني جديدة فيها من الجدة ما يلف الأنظار؟ أين الكتييبات أ شراءة المسجر التي يعني ان يعني لا بد أن يكون تكون الدعة مستصحبة لكل من حوللك. حتى تصير الحياة كلها وكل من حولك من الصالحين يعملون معك على ذات المحور وعلى ذات الهدف وعلى ذات الطريق لهذا أيها الإخوة إنما أقول هذا وأقول لإخواني إن رقم ثلاثة هو ألا تعتبر نفسك زي الأسئلة اللي بتيجي للواحد ومالية الدنيا لا تعتبر نفسك مفعولا به أنت فاعل ما تقولش أين القدوة أين الأسوة أين من يعينني أين من أنت, أنت تصنع بيئة الإيمان أنت تقرأ عن الصحابي والتابعي والنبي والصالحين وأهل الجنة ثم تأخذ هذه الجذوة وتجلس مع إخوانك أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر تعود تتدرس معا لتقوم بينكم هذه الجزو الجدوة الإيمانية والحالة الإيمانية ثم تقول هي إلى ثال ثمة القها ثم ت التفقق على شيء من الصالحد انت صنع في مجتمك صّ عبيئة الإيمان انت صنها أنت ف عبد الله بنوااح كان رجللا صحابيا فتووت الطشر سن من من من. من عمر رسالة النبي انتم عارفين عن رسالة النبي 23 سنة منهم 13 سنة في مك عبدالله بن رواحة كان في المدينة كان من الأنصار فاته 13 سنة ما جافش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عرف سنته ولا عياشه فقط عشر سنوات وهو في مجتمع الرسول والمجتمع على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لأصحابه هيا بنا نؤمن ساعة يعني ايه نؤمن ساعة يا عبدالله ابن رواحة يقول له تعالى بس معايا يأخذ من ايده يدخل دار بيته ولا بيت صاحبه يعود يتدارسان اية في كتاب الله يتدارسان سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسان حالة من حالات اهل الاخرة يتدرس الايمان فيتحرك الايمان فاشتكوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله الا ترى الى عبدالله ابن رواحة يرغب عن الإيمان معك إلى إيمان ساعة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجتمع على رأسه رسول الله إحنا النهاردة في مجتمع ليس على رأسه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حتى التابعين ولا عمر بن عبد العزيز ولا حتى الأئمة والفقهاء إحنا في مجتمع نحتاج إلى إحياء الإيمان أنت يا أختاه الفاضلة يا ربة البيت أنت فاعلة أنت بطبق الحلوى وكباية الشاي اللي ممكن تدعي عليها أخواتك وتعودي قبلها تذكر قصة قصيرة قصة من صفحة وتتكلمي في قصة سيدنا يوسف في القرآن دي ولا قصة سيدنا سليمان في القرآن ولا قصة عندما يقرأها الإنسان ويجلس بدل ما يقول لها شفت محسين عمل إيه وشفت حسن عمل إيه وشفت مصطفى راح فين سمعت اللي عمله البواب مع صاحب البيت شفت اللي عمله فلان لما عربيته تخبطت يقول له يا أخي والله سبحان الله أرأيت إلى سليمان عليه السلام لما استجاب للهدهد وأرسل رسالة لملكة سبق يقول لها تعالى يعني سبحان الله هدهد يقول له رسالة فيستجيب لها وتتحرك مملكة ويبعث يجيب العرش ويفرق. إيه الاهتمام بالدين ده كله تبقى الفكرة كده الدرداشة شكلها كده وتقعد تحضر لها من بالليل لأملك صاحب ودعوة يا أخي الكريم احنو أمام الطفلين اللي هم أولاد عمر بن الجموح اللي هم واحد منهم أتل أبو جهل أتل شف شاب بسنه 13-14 سنة قتل رأس الكفر ورأس معادات الإسلام أبو جهل هذا الشخص هو الذي احتال عمل, عمل تمثيلية ودهاء ليؤمن أبوه بالله ليؤمن أبوه بالله بقى ياخد الصنم يرميه حط الفاس يرميه كذا يلطخه بكذا حتى جعل أباه يسلم طفل سنه 13 سنة ولا 14 سنة يحتال لدعوته ويجاهد في سبيل الله يفهمون أنها رسالة المسلم المسلم المنعزل عن رسالته 0 صفر لا يساوي شيئا مسلم بغير لسالاته عين ما تتوفاه الملائك يسميه الإسلام ظالما لننفس إن الذين تتوفهم المائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا ك مستطع فينا في الأرض قالوالم تكن أرض الله وسعة فهاجر فيها لذلك أيها الإخوى. الإسلام ضرب اللاية شآية تقول المؤمنة والمؤمنات بعضضوم أو الاء بعض. جاءت على أولياء بعض آلت والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ليه؟ لأن الولاية تقوم على حراسة الدين على حراسة الدين على القيام بواجب الدين وبأعبائه لذلك أنت فاعل ولسة مفعولا بك وأنت عليك أن تنشئ بيئة الإيمان وأنت عليك أن تحدث من حولك وأن توقظ كوامن الإيمان في الناس أنت عليك كل هذا يك أيضا أن تدرت. أن أن العمل في سبيل الله. عمل فيه عواائق فيه فتن. هو لن, لن تتررك ان متصور. إنك تجلس الآن تفكر في القياام بواجب الإسلام فلتقر هذا وتقول انها بيع تص خصة المسألة لا سيسترس الدنيا إلييك أ فشاغل. وسيبعث الشيطان عليك مئة ألف ملهي وسينسيك وسيعمل بالمكر الليل والنهار والمخابرات المركزية الأمريكية هتعد تعمل كيف نخرج الشباب من ال هذا التوجه القوي نحو الدين كيف نشغلهم بالحياة وسيعمل الملايين من البشر من شياطين الإنس في إلهائك مين قال هذا اسمعوا يا إخوانا أنتوا بتروحوا تحضروا حفلات زواج كثير حفلت زواج تروح تلاقي فيها ابو العروسة يقول للعريس للزوج زوجتك ابنتي فالعريس يقول له قبلت فينشأ زواج بضرجة ان يحل للرجل من المرأة ما لا يحل لاب ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا عم ولا ام ولا احد ابدا بهذه الكلمة تصوروا ان هذا هذه الصيغة اسمها صيغة العقد يعتك مثلا هذا القمة بدينار قبلت بعتك هذا البيت بمئةلف قبل زوج تك ابنتي قبلد هذا اسم هو العقد فإذا بر العالمين سبحانه وتعالى هو وتعالى مع اسم إجاب وقبول بعت قبلت اشترايت قبل زوجج قبل إجاب قبول إجاب قبول ايجاب ق احفظ دلفق العقد إجاب وقبول فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يصدر الإجاب منه أزلا قديما إجاب قائم ودائم وإلى الأبد إلى يوم يقوم الناس يا رب العالمين زي ما أقول لك اشتريت منه إيه رأيك أنا أشتري منك اشتريت منك هذا الكوب بدينار إيه رأيك تقول قبلت ف الله تعالى أطر الإجاب وقال إن الله شترى من المؤمنين أفسهم فلم تد ملك لهم وأموالهم فلم تعدد ملك لهم وأعطهم على ذلك فمن هو الجنَّة إذاذ الله شتر من المؤمنين أننفسسهم وأالهم بأنن لهم الجنة ووطيق سدادبء السلع المبعة ربن شترى والدلك الجن انت تصدد الز. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله نحن في هذا نحن في هذا أنا قلت إيه ونحن في هذا بيع بيعة فالله أصدر الإيجاب عارفين ماذا يبقى يبقى القبول أن تقول يا ربي قبل هذا عقد أصدر الله إيجابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تقول قبلت يا رب أول ما تقول قبلت تنشئي البيع تقدر تقول قبلت أول بس وفي وفي لأنك إن لم تسلم المبيع لا تستحق الثمن والثمن هو الجنة بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة الجنة ثمن لبيع من رفض أن يبيع لن يأخذ الجنة وقرأوا نفس السورة اللي كنا بنقول فيها قول الله عز وجل حتى يظهره الله أو أهل قول الله عز وجل قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم مش فاهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَنَا بِإِنِّي آمَنْتْ لَا أَنْجُوْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ لِسَّةِ لأ مين قال لك أنك نجوت أنت محتاج تجارة ثانية بعد الإيمان عشان تنجوا طب قول إيه هي أنا كنت فاهم مني كده كويس قوي قول يقول الله تعالى يَا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات الجنة ثمن الجنة جزء من الصفقة إنما لا جنة بدون بذل الصفقة وقرأوا هذا في آخر سورة آآ آآ الصف أيها الإخوة لا شك أن الوقت لم يسعني ولكن حسب هذا الذي قلته لكم لأذكركم ولأضع أمانة الله في أعناقكم هذا الدين أمانة الله في أعناقنا هذا الدين ليس له اليوم من يدفع عنه لا تفكروا أبدا في قول الذين قالوا للبيت رب يحميه في ناس كثير مخوهم ماشي على كده يقول لك لما أبرها حب يهدم الكعبة أهل الكعبة تركوها وآلوا خلاص للبيت رب يحميه فحمى الله الكعبة لا يا حلوين لا يا جماعة هذا الكلام كان زمان قبل إرسال الرسول لأنه قبل إرسال الرسول كان فيه ستمائة سنة ليس فيها نبيون وليس فيها نبوات ولا مرسلين ولا مرسلين كانت اسمها الفترة من الرسل فواقعة أبرها جاءت في وقت لا, لا يوجد فيه أحد مكلف بحراسة الدين فلما جاء من يهدم الدين أراد الله أن يدافع عن الكعبة لأنه لم يكلف أحدا في الست قرون دول بهذا إنما بعد أن أرسل الله رسوله أصبحنا نحن المكلفين بأن نحرس المسجد الأقصى وأن نحرس الكعبة ومن علامات القيامة أن الكعبة ستهدم والحجر الأسود من قبل سرق والكعبة هدمت من قبل عدة مرات لا لا ما فيش حاجة اسمها للبيت رب يحميه بعد أن وجدت أمة مكلفة ستحاسب هذه الأمة فدين الله أمانة الله في أعناقكم لا ينجي الإيمان وحده ولا تنجي العبادة الشخصية وحدها وإنما لا بد من تبني الدين أيها الإخوة غدا إن شاء الله عز وجل ليلة النصف من شعبان ستبدأ غدا بدءا من صلاة المغرب غدا وليلة النصف من شعبان ليلة فضلها صحيح وبالغ والظن أنها الليلة التي يقضي الله فيها في كتب أعمال العباد الليلة التي يفصل الرحمن فيها في صحائف عمال العباد الليلة التي عمل السنة كلها معروض على رب العالمين لذلك شهر شعبان كان النبي فيه خاشعا مخا وجللا خائفًا يخشى ر هو يخشى ذبه هو الذي غفر لهما تقدم من ذنبه فلا يجترئ على لقمة يأكلها في النهار بل كان يصوم خشوعا وأدبا بين يدي الله وكان يقوم وكان يدعو ربه وهي ليلة يغفر الله فيها مغفرة واسعة جدا لدرجة أنه يعدها بعدد شعر الغنم يقول يغفر الله فيها لأدبه لعدد من خلقه بعدد شعر غنم قبيلة فلان كثيرة الغنم جدا وينظر الله فيها في أعمال العباد أيها الإخوة أخبتوا واخشعوا وداوموا من الآن على القرآن أنا مش عارف محدش يروح شغل بكرة خدوا أجاز لا تفسدوا الأعمال لكن صلوا وصوموا وقرؤوا القرآن واستغفروا الله كثيرا أقل من 24 ساعة ويفصل في صحائف العباد ليلة عظيمة الفضل لدرجة أن عددا من المفسرين اعتبرها الليلة المقصودة بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم لذلك علينا أن نعامل أيام الله معاملة من يعرفها وهي ليلة يوبق الله يعني يسقط فيها عدد كبير بيسأته فهي لذلك هذه هذا الوقت ووقت الرجوه إلى الله والعللي حدثت بالأمس بما في الكثاع هذا الأمر ولكنمي فقط أرد أن أذكركم فإن الوقت ييمضي وإن صحائفكم الآن معرووض على رب العالمين سبحانهه وتال أيها الإخوىاء الأسئلة التي ثأسي في الحقيقة أنا أحب أن أجيبها جميعاً ولكن ضيق الذيق الوق ربما يحول دون ذلك إنما على كل حال أنا سجيب عزدا من هذه الأسئلة على سبيل الإجااب التلغرافية من بار فقط أن تشعر أنني فعلا والله أقف أماما كل ما ييرسل سواء بكل ترق الأرسال. وصلني سؤال عجب ولكن نه في الحقيقة يدكم على نووع الحمد اللهنا سعيد بهذاذا على نوعوع من ييسمع يعني. يعني يقول مثللا ما هو حكم. تقبيل الخاط بين لبعضهما في فتلة الخطوبة ولا مسات اليدين. هذا السؤال يدلل على أنه صادر مماثقاافتته الإسلامية بسيطة جدا. الخاطب لا يجوز له أن يلم س خطيبته ولا أن يصافحها ولا أن يقبلها ولا أن يخل بها وهذا من الحرام الذي لا يجوز أبدا. وهذا الأمر يجب أن يكون المجتمع معيناً عليه. الأمر الثاني: الذي يقول يقول عن أبيه على كل حال الالد حتى إذا أاخطأ في حق والد حتى لا أدخل في المسألة الوالد حتى إذا أاخطأ فيحق ود فإن, فإن من البض أن تعفوى عن الوالد لأن فض الله عليك لا صور. وإذا ما شعرت بأن الخطأ شديد فإنك تستطيع أن تدخلا. من يصلح بينك وبين والدك على كل حال هل ارتداء الملابس السوداء حرام لا ليست حراما الا اذا كان فيها تشبه بمثلا نفترض ان هناك بلدا من البلاد فيها نفترض ان في بلد من البلاد مثلا معروف فيها ان من يلبس السياب السوداء هو رجال الدين النصراني مثلا ف هنا فقط يكون التوع عن هذا حتى لا يكون تشبوسا بغيرهم إنما تشب بغيرهم إنما على كل حال في غيد ذلك لا بأس إن شاء الله. هل مشاهدة مسلسل النبي الله يصف حرام المسللسلات لو كانت المخصود بها هو العاظ أ الحد إنما تعرفين المسللسلات وليس مقصود بها إلا الحبكة الدرامية وإبراز وليس القائمون عليها بمؤتمنين على الموعظة لذلك أقول قاطعوا تماما كل نوع من أنواع المسلسلات ما دام القائمون عليها ليسوا مؤتمنين على الدين فإنه يتسرب من خلالها الإسرائيليات ويتسرب من خلالها المفاسد الكثيرة أه يعني أه طيب نكتفي بهذا القدر على كل حال ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وبإذن الله في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم سأعود لأنه فضل لنا مرتين على رمضان فسأعود إلى سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور لعلنا نستطيع أن نقطع خطوة أو خطوتين قبل رمضان فإن الله أعلم بالأعمال والآجال أ الله أن يتقبل من ومنكم جمعين وجذاكم الله قرا وسلام عليكم ورحمة الله بركته ووفقد وطكم على فضية الشخ سالم او الفف هو بخير الحمظ الرض العين ومنطق وأسأ الله أن ياج على من واء دعوات الخير الكثير جذاكم الله خرا والسلام عكم رحمة الله برات